قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار من يرزقكم من السماوات والأرض أي يرزقكم من السماوات بإنزال المطر مثلا ومن الأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو ذلك ثم أمره أن يقول الله أي الذي يرزقكم من السماوات والأرض هو الله وأمره تعالى له صلى الله عليه وسلم بأن يجيب بأن رازقهم هو الله يفهم منه أنهم مقرون بذلك وأنه ليس محل نزاع وقد صرح تعالى بذلك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 يلزمه الاعتراف بعبادته وحده والعمل بذلك وقد قدمنا كثيرا من الآيات الموضحة لذلك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ان يقول للكفار إنهم وإياهم ليس أحد منهم مسؤولا عما يعمله الآخر بل كل منهم مؤاخذ بعمله والآخر بريء منه وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون إلى قوله لكم دينكم ولي دين وفي معنى ذلك في الجملة قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وكقوله تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون قوله تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم امر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه الكريمه ان يقول لعبده الاوثان اروني اوثانكم التي الحقتموها بالله شركاء له في عبادته كفرا منكم وشركا وافتراء وقوله أروني الذين ألحقتم به شركاء لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر واتضح بعدها عن صفات الألوهية فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة مع أنه صلى الله عليه وسلم يعرفها وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتها فقد أمرهم في آية أخرى أن يسموها بأسمائها لأن تسميتها بأسمائها يظهر به بعدها عن صفات الألوهية وبطلان عبادتها لأنها أسماء إناث حقيرة كالات والعزة ومنات الثالثة الأخرى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 فما له من هاد والأظهر في قوله أروني الذين ألحقتم به في هذه الآية هو ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية وعليه فقوله شركاء حال وقال بعض أهل العلم إنها من رأى العلمية وعليه فشركاء مفعول ثالث لأروني قال القرطبي يكون أروني هنا من رؤية القلب فيكون شركاء مفعولا ثالثا أي عرفون الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله عز وجل وهل شاركت في خلق شيء فبينوا ما هو وإلا فلم تعبدونها انتهى محل الغرض منه واختار هذا أبو حيان في البحر المحيط وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة كلا ردع لهم وزجر عن إلحاق الشركاء به وقوله بل هو الله العزيز الحكيم أي المتصف بذلك هو المستحق للعبادة وقد قدمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده مرارة أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي على لهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء قريب وأنتم بخير